بسم الله الرحمن الرحيم لا نزال في مواضع زيادة الأحرف العشرة فالألف والواو والياء ما شرط زيادتها ما شرط زيادتها الألف والواو والياء ان تجتمع مع ثلاثه وصول فصاعدا نعم فإذا جامعت أصلين فليست هذه بزايدة بل تكون أصولا والالف تكون منقلبة عن أصل تكون منقلبة عن أصل عن أصل قال طيب ماذا يستثنى في باب الواو والياء ماذا يستثنى في باب الواو والياء يا سعيد الثنائي المكرر الثنائي المكرر هل الثنائي المكرر نقصد به بؤ بؤ هل, هل الآن الثنائي المكرر نعم منه بؤ بؤ لكن هل عندهم إشكال في أن بؤ بؤ كلها أصول وهل بؤ بؤ مستثنى من هذه المساله الجواب ما فيه بؤ بؤ لكن يؤ يؤ وع وع هذه التي فيها واو فيها يا مستثناه من هذه القاعده ثنائي المكرر اي الذي فيه يا مكرره او واو مكرره اما غير الذي ليس فيه واو ولا يا من المكرر مثل زلزل او مثل كذلك فدفد فد أو مثل آآ مثلا آآ كذلك الأسماء الأخرى طم طم أو نحو ذلك من الأسماء هذه ما فيها إشكال الإشكال فيما كان من الثناء المكرر وفيه ياء أو واو فيحكم بأصالة حروفه كلها ومنها الواو والياء طيب <تصفيق> قال رابعا زيادة الهمزة انتبه زياده الهمزه قالت تزاد الهمزه متصدره ومتطرفه ولها في الموضعين شروط متصدره ومتطرفه ما معنى متصدره اي في اول اللفظه ومتطرفه اي في آخر اللفظه الهمزه في قولك صحراء متطرفه ام متصدره في قولك صحراء متطرفة وفي قولك اقفال اقفال متصدره وفي قولك اعداء اعداء همزه متطرفه وهمزه همزه متطرفه وهمزه متصدره طيب اذا تزاد الهمزه متصدره ومتطرفه يعني لا اقصد ان الهمزتين في اعداء زائده إنما أقصد فقط مثال أين موضع الزيادة وأين موضع التطرف وأين موضع التصدر طيب قال تزاد الهمزة متصدرة ومتطرفه ولها في الموضعين شروط فأما شرط زيادتها متصدرة إن لم تكن همزة مضارعة يعني تزاد متصدرة ما شرط زيادتها وتصدره قال ان لم تكن همزه مضارع مضارعه همزة همزه المضارعه زائده ام من اصول الكلمه زائده لانه جاء بها لمعنى المضارعه الهمزه في اكتب ادرس اقرا هذه اصل او زائده زائده بلا شك ولهذا يقال حروف الزوائد الأربعة المجموعة في أنيتو فينص على أنها زائدة فهمزة المضارعة زائدة بدون إشكال همزة المضارعة زائدة بدون إشكال شرط زيادتها متصدرة إن لم تكن همزة مضارعة يعني لماذا قال إن لم تكن همزة مضارعة لأن همزة المضارعة زائدة بدون شرط لا تحتاج إلى شروط همزة المضارعة زائدة سواء توفرت الشروط التي ستأتي ام لم تتوفر فهي زائدة على كل حال ما هو شرط زيادة الهمزة اذا لم تكن همزة مضارعة ما شرط زيادتها قال فان يتاخر عنها ثلاثة اصول ليس غير ان يتأخر شرط زيادة الهمزة تحكم على الهمزة بانها زائدة اذا جاء بعدها ثلاثه اصول ما نقول فصاعدا لا ثلاثه اصول فقط فان جاء بعدها اصلان فهي اصل ان جاء بعدها اربعه اصول فهي اصل اذا جاء بعدها ثلاثه اصول فهي زائده انتم معي محمد الهمزه في اول الكلام جاء بعدها ثلاثة أصول مثل أحمد أفضل همزة بعدها ثلاثة أصول الحاول ميم والدال الفاء والضاد واللام فالهمزة زائدة بعدها ثلاثة أصول بالتمام والكمال لا لو جاء بعدها أربعة أصول فهي أصل خامس لو جاء بعدها أصلان, أصلان فهي أصل ثالث قال ليس نحو اعلم الهمزه زائده وهي في فعل وافضل الهمزه زائده وهي في اسم افكل الهمزه زائده لان بعدها الفاء والكاف واللام وهي اصول بعدها ثلاثه اصول فالهمزه زائده في هذه الثلاث بخلاف نحو كنابيل هل نقول الهمزه زائده لا لماذا لاننا شرطنا ان تكون متصدره وهذه في كنابيل متصدره ام متوسطه متوسطه لعدم تصدرها بخلاف نحو كنابيل لعدم تصدرها ونحو أكل لماذا الهمزه أصل في اكل ليست زائده قال لتأخر اصلين عنها لا ثلاثه تأخر عنها اصلان فقط ونحو اصطبل الهمزة أصلية لماذا؟ لتأخر أكثر من ثلاثة أصول تأخر بعدها أربعة أصول الصاد والطا والباء واللام فوضح هذا أم لا؟ واضح وتصدر ما شرطها؟ إذا كانت همزة مضارعة فهي زائدة بدون قيد ولا شرط وإذا كانت غير همزة مضارعة فهي إذا وقع بعدها ثلاثة أصول فقط فهي زائدة وإذا وقع بعدها اصلان او أربعة فهي ماذا؟ فهي أصل. وإذا وقع بعدها خمسة أصول ما تأتي ما خمسة أصول لأن الأقصى ما يصل إليه الاسم من الأصول خمسة. طيب قال قال فإن كانت الهمزة للمضارعة وهي الهمزه التي وهي الهمزة الدالة على المتكلم الداخلة على الفعل المضارع فهي زائدة مطلقا سواء تأخر عنها ثلاثة وصول أم أربعة نحو اخرج وادحرج ادحرج كم تأخر عنها أربعة صول نحن قلنا الهمزة إذا تأخر عنها أربعة فهي أصل لكن نقول هذه همزة المضارعة همزة المضارعة زائدة بدون شرط زائدة مطلقا قال وأما شرط زيادتها متطرفة فان تسبقها ألف شرط زيادتها متطرفه اي في الطرف في الطرف شرط زيادتها أن تسبقها ألف وأن تكون تلك الألف مسبوقه بثلاثة أصول أن تسبقها ألف يعني يجي وراءها ألف بعد هذه الألف يعني بعد الحرفين بعد الهمزة والألف قبل هذه الألف ثلاثة أصول فصاعدا ثلاثة أربعة قال فصاعدا نحو حمراء علباء قرفصاء الشرط متوفر في حمراء أين الهمزة المتطرفه الهمزة التي في حمراء هذه الهمزة متطرفة ما هو الشرط سبقت بماذا ا قبل هذه الالف ثلاثه اصول الحاء والميم والراء علباء قبل الالف العين واللام والباء قرفصاء قبل الالف القاف والراء والفاء والصاد اربعه اصول في قرفصاء وثلاثه أصول في حمراء وعلباء اذن الهمزه المتطرفه زائدة الهمزه المتطرفه ماذا زائدة بخلاف ما وشاء الهمزه هذه اصليه او زائده لا تكون زائده ليست زائده اما في شاء ان كانت الفعل شاء فهي اصل وان كانت شاء جمع شاه شاه وشاء فهي منقلبه عن الهاء والهمزة في ماء منقلبة عن الهاء أصله أصلهما أصل الهمزة في ماء هاء لأن مادة ماء أصلها مواهن ما مواهن بالدليل انك تقول مياهن ما الذي ظهر في جمع التكسير ما الذي ظهر يا علي علي ما الذي ظهر ما الذي ظهر في جمع التكسير مياه ماء همزه في جمع التكسير تقول مياه ظهرت الهاء إذن هذا دليل على ان الهمزه في المفرد اصلها هاء شاؤن عند الجمع تقول شياهن إذا الها في شاء وان كان شاء اسم جمع ايضا للشات لكن الهمزه فيه مبدله منها بدليل شياهن على كل حال هل الهمزه سؤال الذي تفيدك الان في هذا الدرس هل الهمزة في ماء وشاء هل الهمزة زائدة ام ليست بزائدة ليست بزائدة لماذا لانها وان كانت سبقت بألف لكن قبل هذه الألف أصل واحد وهو الميم في ماء والشين في شاء وشرطنا أن يكون قبل هذه الألف ثلاثة أصول فصاعدا قال لأن الألف مسبوقه بأصل واحد فقط وبخلاف نحو بناء وأعداء بناء يا أكرم الهمزة في بناء زائدة أم أصل أصلية لماذا لأن الألف التي قبلها سبقت باصلين حسنت فهي الهمزة منقلبه عن أصل ليست زائدة وأعداء هنا إشكال في أعداء انتبهوا صح صح صح صح وحصح صح أعداء يأتي شخص فيقول هذا يشكل يأتي شخص فيقول الهمزه قبلها ألف وقبل الألف ثلاثة أحرف الدال والعين والهمزة فلماذا قلنا إن الهمزة ليست بزائدة مع أن الألف قد سبقت بثلاثة بالدال بال... والعين والهمزة الجواب سيأتي بعد قليل قال لأن الألف بناء وأعداء قال لأن الألف مسبوقة بأصلين ليس غير. ما هم الأصلان في بناء ما هم الأصلان يا حبر الباء بناء ما هم الاصلان حرفان أصلان الباء والنون الآن عندنا همزة قبل هذه الهمزه ألف طفاء قبل هذه الهمزة ألف وقبل هذه الألف باء ونون أصلان طفا طيب قال لأن الألف مسبقة بأصلين ليس غير فما هو الأصلان في أعداء العين والدال العين والدال وهذه الهمزة التي في أولها ليست بزايدة ليست بأصلية عفوا وإنما هي زايدة كما سيأتي قال وبخلاف نحو بطء ونبأ لماذا كانت الهمزة ليست زايدة في بطء وفي نبأ لأن شرط زيادة الهمزة المتطرفة أن تسبق, أن تسبق بآلف وبطء الهمزه الهمزة بطاء ساكنة ونبا مسبوقة بألف بباء مسبوقه بباء مفتوحة إذا ليس هناك ألف قال لفقط الألف قبل الهمزة ولكون الهمزة مسبوقة بأصرين ليس غير يعني اختل الشرطان جميعا الإشكال اليوم أو الآن فإن قلت لم لا يحكم على الهمزة المتطرفة في أعداء بالزيادة مع تقدم ثلاثة احرف على الألف هذا إشكال أو ما هو إشكال إشكال فالجواب أن الشرط غير متوفر لأن الألف لم تسبق إلا بأصلين العين والدال أما الهمزة المتصدرة فزائدة فأعداء على وزن أفعال ومفردها عدو سقطت الهمزة في عدو الهمزة المتصدرة هذه سقطت في عدو ام لا اذا زائدة. زائدة فالهمزة المتصدرة ليست من اصول هذه الكلمة لعدم وجودها, في المفرد. لعدم وجودها في المفرد فان قلت فاين الواو التي في المفرد عدو لما قلنا عدو اذا اصولها ماذا العين والدال والواو اين الواو فإنا لا نراها في الجمع أعداء فالجواب الهمزة المتطرفة التي في الجمع هي الواو التي كانت في المفرد أبدلت همزة لتطر فيها بعد ألف فإذا ما أصل أعداء أشره ماذا أعداء قلبت الواو همزة وسيأتي بيان ذلك في الابدال. اذا لو سألتك انتبه الآن سيأتي في الدرس الممنوع من الصرف في النحو ما يتعلق بهذا الدرس أن, الهامز أن الألف الممدودة الالف الممدودة علة واحدة تقوم مقام علتين تمنع الصرف مثل حمراء ما تنونها صحراء قرفصاء ما تنونها لماذا لماذا علّا ولأن فيها الالف الممدوده الف التانيث الممدودة ألف التأنيث الممدودة كيف تعرف ألف التأنيث الممدودة من نفس هذه الشروط ألف التأنيث الممدودة شرطها أن تسبق بألف قبل هذه الألف ثلاثة أصول هذا هو يصب في فائدة الممنوع من الصرف في باب الألف المقصورة الألف الممدودة وكذلك المقصورة كيف تعرف الألف التانيث المقصورة أن تسبق بثلاثة أصول الألف التانيث الممدودة أن تسبق بألف وقبل الألف ثلاثة أصول واضح طيب لو قلت لك صحراء ممنوعة من الصرف أم منصرفه مثل ما لو قلت لك الهمزة في صحراء زائدة أم أصل في الصرف تقول زائدة أم أصل وفي النحو تقول منصرف أو ممنوع من الصرف والشرط واحد تقول نعم ممنوع من الصرف وفي الصرف تقول نعم زائدة لماذا تقول لأن الشرط متوفر همزة في الطرف قبلها ألف قبل هذه الألف ثلاثة وصول الجواب هذا تقوله في الصرف وتقوله في النحو طيب أعداء يأتي شخص في النحو يقول لك اعداء همزه قبلها الف وقبل الالف ثلاثه والله سبحانه وتعالى يقول اذ كنتم اعداء نونت ام لا صرفت ام لا صرفت وهنا في الصرف يقولون اعداء الهمزه ليست زائده وفي النحو يقولون أعداءا منصرفة فلماذا ما تكون اعداء مثل صحراء الجواب في الصرف لانها سبقت باصلين فقط العين والدال والهمزه زائده والجواب في النحو لانها سبقت باصلين فقط العين والدال والهمزه زائده فاعداء الهمزه فيها ليست الف التانيث الممدوده وانما الهمزه هي الاصل الثالث وهو الواو قلب همزه اصرها اعداو فلذلك صرفت أعداء ان هي الا اسماء سميتموها ياتي شخص ويقول كيف صحراء ممنوعه من الصرف واسماء منصرفه اليست اسماء قبل الالف ثلاثه حروف احرف الهمزة والسين والميم وصحراء قبل الألف الصاد والحا والراء كيف هذه منعت من الصرف وهي صحراء وأسماء صرفت الجواب لأن أسماء سبقت الألف فيها بأصلين فقط السين والميم والهمزة زائدة أما صحراء سبقت بالصاد والحا والراء وكلها أصول لا ما هو الدليل على أن أسماء الهمزة زائدة تقول لأنك إذا صغرت الاسم تقول سمي أين الهمزة ما فيه همزة إذن الهمزة زائدة في الجمع الذي هو أسماء في الجمع الذي هو أسماء الهمزة زائدة واضح هذا أم لا طيب أشداء سؤال جميل لماذا لم تصرف حسنت أقول لك الهمزة كم قبلها ألف قبل الألف عد ا ش والدال مشددة الدال بحرفين الدال بكم مشددة أشد بحرفين والشين والهمزة طيب الهمزة زائدة تفقنا على ذلك كم بقي كم بقي ثلاثة أصول توفر الشرط أم لم يتوفر؟ توفر الشرط قبل الألف ثلاثة أصول فمنعت من الصرف الشين والدال والدال أما أعداء ليس قبل الألف إلا أصلا العين والدال واضح؟ إذا كانت شاءة شاء مثل ما تقول ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن فالهمزه اصل اي اما اذا كانت لانه قد تقول مثلا في كل مئة شات شات وتقول هذا صاحب الشائي الشائي اسم جمع للشات الشات الواحده شاء جمع فالهمزه منقلبه عنها هذه منقلبه عنها أصل مقلب عن أصل آخر عنها مثل ما والهمزة مقلب عن عنها هذه غير زائدة في كل هكذا أو هكذا غير زائدة لكن في شاء يشاء يشاء بمعنى الإرادة في شاء يشاء بمعنى الإرادة تكون الهمزة ماذا أصلية هكذا هي همزة من أول الأمر ومن آخر الأمر أما في شاء الذي هو اسم جمع من شات فالهامزة منقلبة عنها منقلبة عنها آدم قل معك سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله إلا أنت استغفرك واتوب اليك